الدرس الثالث مدرستي واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور صف مقصف مختبر مكتب مدرسة مدير المدرسة مدرسة الكيمياء مقعد غرفة المعلمين مبرات ممحات حقيبة